أنه يصل إلى رقم هشام بوشتروان اللي سجل في نسخة وحدة سبعة أهداف كان ذلك في سنة الفين واثنين وبالتالي تفصل ثلاث أهداف فقط أكيد مع مرور الراجة لربع نهائي في مبارتين على الأقل تنتظر الراجة الرياضي والأمنيات أن يكون الرقم أكثر من ذلك الأمنيات ان الراجة يبشي لأبعد نقطة في منافسات دوري أبطال إفريقيا تضيع ديالال كورا صعب صعب ودف التعادل صعب ودف التعادل لفيدة نادي سيمبا التنزاني عن طريق اللعب أوتوس الغلطة كبيرة غلطة كبيرة لكن معلش معلش في متسع من الوقت للعودة مرة أخرى ليتقدم سنشاهد الإعادة مجددا اول كرة تنزانية وأول هجمة تنزانية لكن ايضا هدية تأتي من المدافعين وحريص المرمى أنس أزنيتي سنتابع هنا الأخطاء المرتكبة الخطأ الأول من محمد زريدة وبعد ذلك الخطأ الثاني من المدافعين في العمق وأيضا خطأ أنس أزنيتي في التقدير لم يكن موفقا. الخطأ الاصلي. الخطأ محمد ازريدا. هنا تباطئ الهدودي في الضغط على لعب اوتوس. اوتوس انتبه لخروج انس اس نيتي. وبالتالي يرفع عليه الكرة بيد الشكل. لكن الخطأ في الاصل هو من محمد ازريدا. الخطأ الثاني. الهدودي الذي تباطئ في الضغط. وافتكاك الكرة امام اوتوس. والخطأ الثالث انس اس